والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي ما يعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون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 وَلَوْ كَانُوا أُولي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُؤَدَّتٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ له أن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 والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصرين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 وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ان يصلوا موفا ان لم الجا من الله الا اليه وظنوا أن لا من جأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرهبوا بانفسهم ولا يرهبوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَغْنَمَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَّ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ بِهِ عمل صالح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 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين فِي قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون فِي كل عام مرة أو مرتين ثم لا, ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا